بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بحفرت وإذا الكبور بحفرت حلمت ثم ما قدمت وأفرت. يا أيها الإنسان ما ضرت بربك الكريم الذي خلقك فتواك فعبلك في أي صورة في اي قوه ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين ذراعا كاسدين يعلمون ما تفعلون ان الابغار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يخفونها يوم الدين وما هم عنها بضائلين وما أجرت ما يوم الدين يوم, يوم لا تنبت نفس لنفس شيئا ولا يوم يذل الله.